بوك تو بيصدسمت سش ستة وخمسون, ستة وخمسون. المشاعر الأحاسيس المشاعر الأحاسيس فيلاتيس وجود رغبه وجود رغبه ميس فلاميس لدينا الرغبه ليس لدينا رغبه ليس لدينا رغبه بايديتيس بالخوف الاحساس بالخوف اس بالخوف اشعر بالخوف لا اشعر بالخوف لا أشعر بالخوف بوت <تصفيق> لاكام توفر الوقت توفر الوقت فيهم ير لديه وقت ليس لديه وقت ليس لديه وقت بوت الشعور بالملل الشعور بالملل viņai هي تشعر بالملل هي تشعر بالملل viņai هي لا تشعر بالملل لا تشعر بالملل būt issalkušam الشعور بالجوع الشعور بالجووع وس أساقشي هل أنتم جو هل أنتمم جو وس ناسوكشي هل أنم غير جو هل انتمم غير جو بوت لااب الشعور بالعطش؟ الشعور بالعطش هم غير عطشا هم غير عطشا